الله عز وجل شان تقدست اسمه أوجز الخشية بمجمل الآيات اسمعني بداية حتى ترزق الخشية قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة علم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إقامة الصلاة أعظم وسائل الطرق للخشية إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هذه مسألة إذن إقامة الصلاة من أعظم الوسائل لخشية الرحمن والله وجل ماذا يقول من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب القلب الطاهر التائب أيضا من سبل آآ آآ أيضا القلب الطاهر المنيب من سبل أيضا الخشية وقالت على الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون أيضا تذكر اليوم الآخر إذن عندنا ثلاثة أمور بداية هو إقامة الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة قال أهل العلم إقامة الصلاة أعظم وسائل خشية الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون قال أهل العلم رحمه الله تذكر اليوم الآخر الموت من طرق الخشية من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب نيب طهارة القلب هذه إذن ما الخشية أول شيء طهر القلب ثم تذكر مصيرك الساعة ثم أصلح جسدك بجو بصلاتك واضح هذه الأمور تعين على الخشية والله تعالى أعلم وعز وقدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.